شد خلقا أم السماء بناء رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج الضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء والجبال أرساها متى لكم ولعن عامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما ساء فإذا <تصفيق> فاذا جاءت الطامه الكبرى وبرزت يومئذ يتذكر الانسان ما سى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى و آثار الحياة الدنيا إن الجحيم هي المأوى وأم وأم, وأم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإن الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللهُ أَكْبَر الله